عدلا ولو ظاهرا فلا يصح اذان فاسق لان النبي صلى الله عليه واله وسلم وصف المؤذنين بالامانه والفاسق غير امين واما مستور الحال فيصح اذانه قال في الشرح بغير خلاف علمنا ولا يصحان قبل الوقت قال في الشرح اما غير الفجر فلا يجزئ الاذان الا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه انتهى لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالإعلام السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هذه شروط يلزم أن تتوفر في المؤذنين وذلك لأنه عبادة ولأنه ادعاء إلى عباده، فالأذان يعتبر عبادة وطاعة. للمؤذنين اجر أجر. ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مدى صوته. ولقوله المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة عميزة لهم وذكر في تفسير قول الله تعالى في سورة وصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أنها نزلت في المؤذنين فلذلك اشترط فيه شروط الاول ان يكون مسلما فلا يمتد باذان كافر لأنه من, غير لانه من غير اهل العبادات المسلم هو الذي يدعو الى هذه العباده يدعو الى اداء الصلاه بقوله هيا على الصلاه بقوله اشهد ان لا اله الا الله فلا يصح ان يكون كافرا لأن الكافر إذا قال اشهد أن لا إله إلا الله فهو كاذب ولا يتجر أن يقول أن محمد رسول الله لأنهم لا يعترفون إلا يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل يدعون أنه كذاب فلا بد أن يكون مسلما هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني الذكورية أن يكون ذكرا فلا يعتدوا بعدان الأنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست المرأة من أهل ذلك هكذا قاله صاحب الكافي أبو محمد بن قدامة المرأة ليست من أهل رفع الصوت ولهذا إذا صلت مع الجماعة ونابل الإمام شيء لا تقول سبحان الله وإنما تصفق وكذلك أيضا في بالحج بالحجة والعمرة لا ترفع صوتها وإنما اتأخذ صوتها بقدر ما تسمع رفقتها إلى جانبها فلذلك لا تتولى هذا العذام الذي يشرع فيه رفع الصوت هكذا السبق الثالث أن يكون عاقلا فيخرج المجنون وذلك لأنه ناقص العقل ولأنه لا يدري ما يقول وقد يخلطه الأذانه لانه لا يدري ان هذا الأذان دعاء الى الصلاة المجنون فاقد العقل فلا بد يكون المؤذن عاقل اساب الرابع التمييز لا يصرف البلوغ אבל اذا بلغ التمييز اذا ميز وعقل صح اذانه فيصح اذان من ثمان او تسع او عشر وذلك لانه عاقل يعقل ويفهم ويميز ولا يشترط ان يكون قد بلغ بالاحتلام او بالسن ونحوه وبكل حال المجنون والطفل من غير أهل العبادات إذا يصح الأذان منهما الشاب الخامس أن يكون ناطقا إذا لا يجوز أذان الاخرس لأنه لا يتكلم ولا يدري ما يقول لا بد أن يكون متكلما، ولا بد أن يكون الأذان باللغة العربية، أي بالكلمات العربية التي يرعى عليها الأذان. يرى أن بعض البلاد. يؤذنون بلغتهم تركوا اللغة العربية وصاروا يؤذنون بلغتهم ويقولون إن الناس لا يفهمون إلا هذه اللغة نقول هذا خطأ المسلمون يفهمون يفهمون الشهادتين ولا بد أن ينفقوا بهم في التشهد ويفهمون ايضا التكبيرات معانيها ويفهمون الحي على اذا تكررت فإنهم يعرفونها ولو كانوا لا يفهمون بقيه اللغه إلا بد ان يكون باللغه العربيه التي وضع عليها فان ناطق هو الذي ينطق بالحروف بهذه الحروف قد يصعب على بعضهم بعض الحروف مثل الحاء في حية كثير منهم يقلبها خاء اذا لم يجدوا يجد غيره ولم يستطع ان يعدل لسانه عفي عنه يعني بعض الناس يكون المؤذن مثلا من الهند أو من السند أو من تلك البلاد يصعب عليهم النطق بالحق حتى في الفاتحة يكلب الحق في الهند يكلبها هاء ويقولون إنه يعجز عن النطق بها فهو معذور لكن عليه أن يتدرب الشرط السادس العدالة لا بد أن يكون عدلا ولو في الظاهر يخرج الفاسق الفاسق المجاهر بالمعاصي أو المبتدع. الذي يبتدع بدعة مفسقة أو مكثرة يصر عليها فلا يصير أيها ان هذه الوظيفة الشريفة يكتفى بالعدالة الظاهرة أما العقيدة الباطنة وإنها خفية ولا يناقش في أمر العقيدة الباطنة وكذلك أيضا إذا كان يعمل معاصي خفية فإنه لا يناقش فيها ليس لنا إلا الظاهر ياخذ الناس بظواهرهم كما ذكر أن المرى رضي الله عنه قال إن, إن, الوحي إن أناس كانوا يأخذون بالوحي على عد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم بالظاهر من أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه ولو كان باطنه بخلاف ذلك فالحاصل أنه لا يجوز اذان الفاسق. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين بالأمانة. الحديث الذي في بلغ المرام. قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامنا والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة وأغفر للمؤذنين أجعل المؤذن مؤتما لماذا؟ لأنه مؤتمنا على عبادة الناس أمين فالناس مثلا يقلدونه اذا أذن للصبح امسكوا اذا أذن للمغرب افطروا اذا كانوا صياما اذا اذن الظهر مثلا اقلدوه وصلوا يصلي المعذورون ونهوهم فهو يعتبر امينا فلا بد ان يكون مؤتمنا على ذلك وهو العاقل وهو العدل الفاسق ليس يسأب أمي كل ناصية يفسق بها أن يصر على كبيرة من كبائر الذنوب الكبائر كثيرة ذكرى الذهب في كتاب الكبائر سبعين كبيرة الذي يصر على واحدة منها يكون غير أدل وذكر من هجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن التراف الكبائر أكثر من ثلاثمائة ذنب كلها تعتبر أم وقد اعتجد دائرة في هذه الأزمنة غيرها. ماذا ترى مثلا سلكلسة لأنه ما كان معروفا عندهم ويعتبر مفسقة ولا ذكر شرب الدخان لأنه ما كان معروفا ذكروا شرب الخمر وذكروا أكل الحشيش وذكروا سماع الأغاني واللعب بآلات له اللعب بالنردشير وبالشطرنج ونحو ذلك وهكذا عظا ما تجدد من الألعاب الملهية تعتبر قادحة في العدالة فالفاسق ليس بأمي أما إذا كان مستور الحال تصف عدامه قال في الشرح بغير خلاف النعي علمناه صاحب الشرح هو ابن أبي عمر ابن أخي ابن قدامه. ثم ذكر أن الأذان لا بد أن يكون في الوقت تعريف الأذان الإعلام بدخول دخول وقت الصلاة ذكر أن أن الأذان في اللغة الإعلام وفي الشارع الإعلام بدخول دخول وقت الصلاة وذلك عبر في الصوت بهذه الكلمات فلا بد ان يكون بعد دخول الوقت فلا يؤذن للظهر قبل الزوال ولا للاصل قبل مصير الظل الشيء مثله ولا للمغرب قبل الغروب ولا للاشاء قبل غروب الشفقه ومن اذن قبل الاذن قبل الوقت فانه يعيد هكذا يقوله الشرع اما غير الهجر فلا يجزي الاذان الا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه الحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم حضرة الصلاة أي دخل وقتها أي لا بد من دخول الوقت فلا يصلح قبلها يقول إلا أذان الفجر فيصلح بعد نصف الليل لحديثي إن بلالا يعزن بلال فكل واشربه أنت يعزن بالعنى مكتوب ومتفق عليه هكذا اشتهر عند العلماء اجواز الاذان للفجر قبل دخول وقته ويستدلون بهذا الحديث ولعل الأرض أن الفجرة غيرها إذا يجد الأذان لها إلا بعد دخول الوقت وذلك لأن الناس إذا سمع الأذان عاصر الليل فقد يصلي بعضهم مع دورو فيكون نبي ذلك أدى رسله قبل عقوقتها. ولا تقبل الصلاة إلا في وقتها من شروط الصلاة دخول الوقت وهذا الحديث إلى دلالة فيه وذلك لأنه كان في رمضان كان هناك معزنان بلال يؤذن ليتسحروا ولهذا قال فكلوا واشربوا يعني تسحروا ابن أمي متكون يؤذن ليمسكوا ويؤذن لدخول الوقت وكان رجلا أعمى إلى يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وجاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بالله لن يعزن بالليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم يوقظ النائم لاجل السحور ويرجع القائم يعني ينتبه لقرب وقت السحور القائم الذي يتعجل يصلي إذا سمع اذان بلا العلم أن وقت السحور تتقرب فيتوقف عن الصلاة ويشتغل بالسحور والدليل أنه في رمضان قال لهم واشربوا في غير رمضان إليس كلهم يحتاجون الى أن يأكلوا ويشربوا أقبل آذان من يوم مكتوب فدل ألا أنه كان في بالأجر رمضان أغنعته معذنان مؤذنا للتنبيه لوقت السحور فلا يردهم، إلا يغركم أذان بلال من سحوركم فإنه يعذن بليل إلي يوقض نائمكم ويرجع قائمكم فنرى ولو كان مشتهرا ان الفجر كغيره لا يؤذن لها الا بعد دخول الوقت هذا هو الاكرم هو الظاهر ومع ذلك بين كتب الفقهاء الحنابله يذكرون هذه المسألة ان الفجر يصيح الاذان له في النصف الاخير من الليل اذا كنا مثلا أن الليل في هذه الليالي تسع ساعات أو قريب منها. فمعنى ذلك إذا مضى من الليل من أوله أربع ساعات ونصف إذا النصف الثاني. وفي هذا تغرير بالناس. هل صحيح؟ أنه لا يؤذن للفجر إلا بعد دخول الوقت وفي رمضان يؤذن مرتين إما يؤذن واحدا أذانا أول لأجل السهور وأذانا أخير لأجل الصلاة أو يؤذن معذنا أهدما للسهور للأخير للصلاة يقول ورفع الصوت يركن ان يحصل السماع المقصود بالاعلى يرفع الصوت بقدر جهده بقدر ما يستطيع يرفعه كاعلى ما يقدر عليه ان يحصل السماع المقصود ما لم يؤذن لخاطر كالمسافرين الذين يكونون جماعه متقاربون اذا نزلوا سواء على سيارات او على رواحل اذا دخل الوقت وهم متقاربون يعني بعضهم بقرب بعض فلا يلزمها ان يرفع الصوت بل يؤذن بقدر ما يسمع هؤلاء وهؤلاء كذلك جاء الأمر برفع الصوت حتى ولو كان الإنسان خاليا ولو كان في برية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أراك تحب البادية والغنم فإذا كنت في باديتك أو غنمت فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع صوت نؤذني الجن ولا إنس ولا شيئا الا شهد له فعل هذا يرفع صوته حتى أنه كان واحد في بريه حتى تشهد له البقاء فاذا اذن لحاضر افانه اذن بقدر ما يسمعه ومع ذلك اذا رفع صوته افانه افضل ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه ومن رفع صوته فهو افضل وسن كونه سيئا اي رفيع الصوت لقوله النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه القي على بلاد فانه اندى صوتا منه ولانه ابلغ في الاعدام امينا لانه مؤتمن على الاوقات ولحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم امناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون رواه البخاري بطريق يحيى بن عبد الحميد وبه كمان عالقا بالوقت ليتمكن من الاذان في اوله ويؤمن عن فطره متطهرا بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا يؤذن الا متوضا رواه السيميلي والبيتقي مرفوعا وروي موقوفا وهو اصح قائلا فيهما اي الاذان والاقامه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبراج النبي صل الله عليه وآله وسلم لبراج النبي الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبراج النبي صل الله عليه وآله كلنا لبراج النبي صل الله عليه وآله وسلم لبراج النبي صل الله عليه وآله وسلم لبراج النبي صل الله عليه وآله قال الحسن العزيز رايت أبا زيد اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤذن قائمه وكانت مثله اصيبت في سبيل الله وواضحتهم ويجوز على الراحل قال ابن المنذر ثبت ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يؤذن على الجليل فينزل فيقيم ذكره في الشخص لكن لا يكره اباه المحلف نص علي لأنه لا يزيد على القراءة بل إقامة للفصل بينهما وبين الصلاة بالوضوء. قال ذلك أؤذن على غير الوضوح ولا يقيم إلا على الوضوء ويسن الأذان أول الوقت لما أولي أن بلا كان مؤذن في أول الوقت لا يفهم وربما أخر الإقامة شيئا ووارد ماهش والترسل فيه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلاله رضي الله تعالى عنه إذا أزلت فترسل وإذا أقمت فأشتف رواه ابو داود وأن يكون من علوم قال في الشرح لا نعلم خلاف استحبابه لأنه أغلق في الإعلام وروي أن ذلاله رضي الله تعالى عنه كان وأزل على سطح رأس من بني نجار بيتها من أطول بيت حول النسج رواه ابو داود هذه من شروط الأذان أن يكون صيتا يختار أرفع صوتا إذا كان هناك اثنان أو أكثر نظرنا أيهما أرفع صوتا اختيرة للأذان. عبد الله بن زيد. هذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه. أرأى الأذان في المنام. وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنها لرؤية، حق. فألقه على بلال.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 الصوت هو المقصود. المقصود بالاذان هو رفع هذا الصوت. استرد أيضا يكون امينا وذلك لأنه مؤتمنا على الاوقات جاء بهذا الحديث ومنع الناس على صلاتهم السهولين المعرجون. هذا الحديث رواه البخاري من طريقه اخي ابن عبد الحميد وفيه كلام كيف يكون الحديث به اضافه ولكن الحديث الاول الذي اشرنا اليه الامام ضامن والمؤذن مؤتمن فالمؤذن مؤتمن على الاوقات بحيث ان الناس يصلون اذا سمعوا اذانه فاذا لم يكن امينا فانه قد يقدم قد يؤخر وكذلك معتمن معتمدا على الافطار و السحور اذا لم يكن معتمدا و قد يعزن قبل الافطار وقد قد يعزن قبل السحور او بعدها فلا بد ان يكون معتمن يسترط أيضا يكون عالما بالأوقات عالما بالمواقيت، الذي يتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه لان الأفضل أن يعلن أول ما يدخل الوقت وكان يعرفون الأوقات بالشمس نهارا بظل الشمس الظل الزوال إذا دخل الوقت امتدى الظل في الزيادة وكذلك أظهر في الليل يعرفونه بغروب الشمس غروب الشفاق وطلع الصبح فيعرفون ذلك بها ذي الألمات مع تكررها وفي هذه عذينا يا على هذه الساعات التي تأسرت وكثرت كانت موجودة قليلاً قديماً ولكنها ليست قديمة ليست كثيرة يعني قد ذكرها العلماء المتقدمون ذكرها الرازي وهو في القرن السادس والسابع ابن الخطيب الراجب اخو الدين ونقل كلامه ابن كثير في الكتابة في تفسيره واتبعه ماتت بالشياطين سوره البقره هذه صرت وصارت معروحة بالدقة وصارت أوقاته يعني تعرف بالساعات اشترط ان يكون متطهرا ولعل هذا الشرط غير لازم جاء به حديث إلى ادنى الى متوضع عن ابي هريره هكذا رواه البيهقي ولكن روي موقوفا وهو أصح الصحيح انه من اجتهاد ابي هريره لانه لا مرفوع على تقدير أنه وصل إلى ابي خريرة ولعنه من باب الاتحباء وذلك لأن العزان قد يدخل بسرعة المؤذن غافل فلو اشتغل بالطهارة فقد يفوت بعض الوقت وقد يصبح وهو عن فلو اشتغل بالاقتصال ان خرج جزء من الوقت فلاجل ذلك الصحيح انه يصح من المحدث ولو حدثا اكبر يكون متطهرا فيهما اي في الاذان والاقامه واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم هذه البلاد اكون فاذن يقول اشترط ان يكون المؤذن قائما اي واقفا فيهما اي في الاذان جاء بهذا الحديث قم فأذن أمره لبلال وكان بلال جالس فأمره بأن يقول أكان مؤذننا على هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذننا وهم قيام يقول ابن المنزل لكتاب الله سنة الإجماع أجمع كلنا نحفظ عنه من السنة أن يؤذن العلم أذنه طائمة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 صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدة وكانت رجله اصيبت في سبيل الله رواه الأهرة لما قطعت رجله في سبيل الله أو عابت وكان يؤذن ألقى الأذان وهو جالس كذلك أيضا يجوز على الرحلة يعني على البعير يؤذن قبل أن ينزل أو قبل أن ينيخ يقول ابن الهندل أثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم هكذا ذكر هذا أثر صاحب الشرح الكبير كأنه يكون نسائري فإذا دخل الوقت أرفع صوته بالعذان وهو على بعيره على الراحلة ثم بعد ذلك أناخها ونزل وأقام وصلى وهكذا عبست على السيارة لو وقفت السيارة وكان راكبا فوقها أفله أي أذن أراتبا ثم ينزل يقول لا تن يكره أذان المحدث يكره أذان المحدث الذي عليه حدث سواء أكبر أو أصغر ويجزي مع ذلك لأن الأذان لا يزيد على القراءه والقارئ يقرا وهو محدثا من حفظه فاذا اجازت القراءه من الحفظ محدثا يعني الحدث الاصغر فكذلك ايضا الاذان كذلك ايضا اما الاقامه فإنه لا يقيم وهو محدث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 قال يؤذن على غير وضو ولا يقيم إلا على وضو الفرق بينهما أن الاذان بينه وبين الإقامة وهو ربع ساعة أو ثلاث ساعة ففي إمكانه أن يذهب ويتورض فما الإقامة وليس بينه وبين التكبيرة إلا دقيقة أو نصف دقيقة يقول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 إذا شرع الإبراد والإشاء إذا لم يشك عليهم وأخروا إلى ثنة الليل وأما بقية العقاة فإنه يعزن أول الوقت أرؤي أن بلا مكان يعزن في أول الوقت لا يخدم وربما أخر الإقامة شيئا يفصل بين الأذان والإقامة كان صلى الله عليه وسلم يقول له يا بلال اجل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الأكل من اكله وصاحب الحاجة من حاجته يعني حاجة التخلي وقد جرت في أهدي الازمنه كما هو معروف أن للمغرب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 هكذا يقول والترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبلاد اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر رواه ابو داود رواه ابو داود وسكت عنه مما يدل على انه عنده صالح وإن كان بعض المتأخرين قد رأفه ولكن الصحيح أنه يعمل به ومعنى الترسل عدم الإسراع يشرع في الأذان أن يرفع صوته وأن يمده يمد الصوت بحروف المد اي بتدري ما يقدر عليه فيمد في الله يعني لانها من حروف المادي ولو كان مدا طبيعيا ويمد في لا اله الا الله اي في ايضا مد منفصل لا اله الا الله يعني يمدها اي بتدري ما يستطيع كذلك أن محمد رسول الله يمد حر الله كذلك الصلاة الهلاح اعروه مد يمدها وعكذا فيبالغ في المد لأجل أن تطول مدة الإلقاء وفي هذا دليل على أنه يقف بعد كل جملة جمل الاذان خمس عشرة اربع تكبيرات واربع شهادات واربع حيالات هذه اثني عشر وتكبيرتان وتهليلا هذه خمس عشرة جمله فيقف بعد كل جمله اذا مد صوته بالتكبيره الاولى وقف وقف ان يتنفس ثم جاء بالتكبيره الثانيه ومدها ثم وقف بعدها الى التنافس انما جاء بالثانيه وادى ثم وقفه بعدها ثم جاء بالرابعه وقفه بعدها ثم اشاهده الاولى يقف بعدها ثم اشاهده الثانيه ثم اشاهده ان محمد رسول الله يقف بعد الاولى ثم بعد الثانيه ثم يقف بعد كل واحدة من الحيالات الأربع ثم يقف أيضا بعد كل واحدة من التكفيرتين الأخيرتين حتى تكون جمل الأذان ممتدة كنا نقدر أذان ابن ماجد رحمه الله نهو سبع دقائق إلى تسع دقائق ذهن الفجر وأكثر ما كان يؤذن يمد ثم يقف بعد كل جملة وذلك لاجل أن تطول مدة الإلقاء ولأجل أن يتهكك كون الأذان خمس عشرة هذا هو الأصل أنه يقف بعد كل جملة من خمسة عشر هكذا ثم أرهنا الحكمة في ذلك الذين يجمعون التكفيرتين يصبح الأذان عندهم إثنى عشر جملة يعني أنهم يجعلون التكفيرات جملةين والحي جملتين الجملتين والحي جملتين واش هادة الأولى جملتين واش هادة جملتين هذه عشر ثم يجعلون التكويرتين جملة والتعليل جملة, فيكون الاذان عند جملة. يكون الأذان عندهم اثنى عشر جملة فلا يكون الأذان خمس عشرة كما ذكروا أن جمله خمس عشرة جملة كذلك قد نصحنا بعضهم وأورد حديث أمر الذي في مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر وظنوا أنه صلى الله عليه وسلم استردت أكبرتين ولم يقف بينهما فهكذا ورأيت هذا الحديث أيضا قد افتدل به المبارك فوري الهندي إشاره سنن الترمي اتحفات الأحوال وهو من المتاخرين وكانه أدرك بعض المؤذنين الذين يجمعون بين التكبيرتين فرأى أنه يجمع بينهما كذلك أيضا قد ذهب إلى الجمع بين التكبيرتين الشافعية وإن لم ينقل ذلك صريحاً عن الشافعي ولكن ذكر ذلك في كتبهم ومنهم النووي الذي أشره الصحيح مسلم وإنه افتدل أيضاً بهذا الحديث على جمع التكبرتين وجعله مبرراً عليكم هيتي بالتكبيرتين في نفس واحد، ونحن نقول أولا ما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم هل سئقتنه أنه ما سكت بين التكبيرتين هل قال الله إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، ما إتمه إنما رأيتمها مكتوبة. يمكن أنه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر اي سكت بينهما وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن وإنما كان يعلمهم كيفية متابعة الإمام يعذنهم كيف يتابعون المؤذن فيقول إذا أذن المؤذن فتبر فتابعوا بالتكبير وإذا تشهد فتابعوا بالتشهدات وإذا حيعل فقولوا لا لكوة الا بالله فهو يعلمهم اعتعفية مجاوبة المؤذن إلا أنه يعلمهم اعتعفية إلا أنه يعلمهم الأذان إلا كيف تجيبون المؤذن إذا سمعتم أن تكفئ إذا سمعتم أن تشاهدوا إذا سمعتم تشهد، أن سمعت فقولوا لا اله الا الله بالله هكذا هذا هو الصحيح أنه ما كان يعلمهم العذى إنما يعلمهم كيف متابعة المؤذنين أن ي... يتابعه بعد كل تكبيره هكذا ثم يمكن من مئة سنة أو مئة مئات السنين المؤذنون في الحرمين على المذهب الشافعي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 نقول علينا أن ننبه المؤذنين في أن يمد التكبيرات وفي أن يقفوا بعد كل تكبيره حتى يتحقق رفع الصوت وطول مدة الإلقى وحتى يتحقق متابعة المؤذن متابعته أنه كل من تا من تكبيره تجيبه انت وايضا سرع للمؤذن نفسه ان يسكت ثم يجيب نفسه اذا قال الله اكبر سكت او وقال الله اكبر سرا وهكذا بعد كل تكبيره وإذا اتى بالشهاده ومد صوته سكت بعدها هنيه وتشهد واذا اتى بكل واحده من الحيالات سكت بعدها وحوقا وهكذا الى ان يتم اذانه ليحصل على الاذان وعلى مجاوبه المؤذن بما في ذلك هذه الحياله فهذا السبب في انتشار الجمع بين التكبيرات التقليد مؤذني الحرم وقد انبه بعضهم ولكنهم يقولون هذا مذهبنا هذا مذهب الشافعية هل نقلتم ذلك عن الشافع نفسه إنما استشتنهوا بعد أتباع الشافعية من المتقدمين وتوارف ذلك أما بقية المذاهب المالكية والأهناف والحنابلة فإنهم يقولون انه يترسل لكن صاحب هذا الكتاب ذكر أنه يترسل فيه يعني فيه ولا, ولا يستعجل ولا يسردها أما الإقامة فإنه يحضرها الحجر الإسراء فيها يقول وأن يكون على علو يعني أن يؤذن على مكان مرتفع هكذا بالشرح الكبير يقول لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغه الإعلام روي أن بلا مكان يعزن على سطح مرأة من بني النجاب بيتها من أطل بيت حول المسجد رؤاه أبو داود كان يبنون في المساجد منارات هذه المنارة اتار أنه فوق البيوت خمسه أمتار أو أربعة أربعة من البيوت المعتادة فهكذا يصعد المؤذنون على هذه المنارة ثم بعد ذلك يلقون هذا الأذان ويسمعون الناس الذي في أطراف البلاد ولم يزالوا على ذلك يفير الصوت بالأذان على هذا المكان المرتفع جاءت في هذه الأزمنة هذه المكبرات هذا المترفون الذي يلترك الصوت ثم يدفعه ويوصله إلى الأماكن البعيدة أبلغ من الصوت الذي على المنارة فلذلك اكتفى المؤذنون بالأذان أمام هذه اللاقطة ولو لم يكن على علو حيث أنهم يجعلوا في أعلى المنارات الموجودة الآن او في اطراف المسجد هذه المكبرات التي تدفع الصوت تلتقطها اللاقطه ثم تتبعه تلك المكبرات الى ان يصل إلى مكان بعيد جاءت بعد ذلك وكثرت هذه المكبرات صار الناس في كل مسجد مكبر يؤذن به ذلك المؤذن ويكتفي ان ان يصعد ان يصعد على مكان مرتفع فاذا تيسر هذا المكبر لم يكن هناك حاجه على ان يصعد على سطح بخلاف الزمان الاول فانه بحاجه الى يرفع صوته على مكان مرتفع والله الله تعالى وصل الله على محمد